اِسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَلاً لَّهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ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 وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم التصم وما أدراك ما يوم التصم ولن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ